بأسامع على شرط فساد أجمعين، حمدين على الطاهرين، والنعمة الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في شرح الفقرة الأولى. دعاء بحماسة. قلنا إنه ينبغي تنبيه مقدمة بشرح هذا الدعاء. وذكرنا في المقدمة. قبل الدعاء وشروط إجابة الدعاء وموانع إجابة الدعاء وهذه المقدمة فيها بحوث لم نستوفها تحتاج إلى جلسات متعددة باستيبارها فنحن نكتفي بالمقدار الذي ذكرناه في هذا البحث ولعلنا نرجع إليه إن شاء الله أما فضل الدعاء فيعرف من قوله تعالى وقال ربكم ادعوني يستجيب لكم أولي تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعنهم يرشدون ومن صحا أن الأئمة عليهم السلام صحة عن الصادق عليه السلام الدعاء يرد القضاء بعدما هدرما إبراما وأما شروط إجابة الدعاء أي إعطاء السل فمنها معرفة الله فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال من سأل أنه قال قال الله عز وجل من سألني وهو يعلم أني أضر وأنفع استجبت له وعن الصادق عليه السلام أنه سئل ما بالنا ندعو فلا يستجاب لنا قال لأنكم تدعون من لا تعرفون الشرط الثاني الابتداء بالبسملة فعن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يرد دعاء أوله بسم الله الرحمن الرحيم الشرط الثالث الابتداء بالثناء على الله تعالى، فقد صح أن الصادق عليه السلام ياكم إذا أراد أحدكم أن يسأل ربه شيئا من حوائج الدنيا والآخرة حتى يبدأ بالثناء على الله عز وجل والمدح له والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله ثم يسأل الله حوائجه. الشرط الرابع كفرة الدعاء، فقد صح عن الصادق عليه السلام من تقدم في الدعاء استجيب له إذا نزل البلاء، وقالت الملائكة صوت معروف ولم يحجب عن السماء. الشرط الخامس الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله فقد صح عن الصادق عليه السلام لا يزال الدعاء محجوبا حتى يصلى على محمد وآل محمد الشرق السادس اجتماع نفر من المؤمنين فقد صح عن الصادق عليه السلام مجتمع أربعة رهط قط على أمر واحد فدعوا الله إلا تفرقوا عن إجابة وأما الموانع فنكتفي بذكر ذكر مانعين المانع الأول ذنوب الداعي فقد صح عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال له رجل جعلت في ذاك إن الله يقول ادعوني أستجب لكم فإنا ندعو فلا يستجاب لنا قال عليه السلام لأنكم لا تفون لله بعهده وإن الله يقول أوفوا بعهدي أوف بعهدكم والله لو وفيتم لله أوفى الله لكم وعن الصادق عليه السلام أن رجلا كان في بني إسرائيل قد دعى الله عز وجل أن يرزقه غلاما يدعو ثلاثا وثلاثين سنة فلما رأى أن الله تعالى لا يجيبه قال يا رب أبعيد أنا منك فلا تسمع مني أم قريب أنت فلا تجيبني فأتاه آت في منامه فقال له إنك تدعو الله بلسان بذيء وقلب غلق غير نقي وبنية غير صادقة فأقلع من بذائك فليتق الله قلبك ولتحسن نيتك قال ففعل الرجل ذلك فدع الله عز وجل فولد له غلم ومن موانع إجابة الدعاء ذنوب أبناء زمان الداعي. فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال إذا ظهر الزنى من بعدي كثر موت الفجأة وإذا طفف المكيال والميزان أخذهم الله بالسنى بالسنين والنق، وإذا منعوا الزكاة منعت الأرض بركاتها من الزرع والثمار والمعادن كلها وإذا جاروا في الأحكام تعاونوا على الظلم والعدوان وإذا نقضوا العهد سلط الله عليهم عدوهم وإذا قطعوا الأرحام جعلت الأموال في يد الأشرار وإذا لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر ولم يتبعوا الأخيار من أهل بيتي سلط الله عليهم شرارهم فيدعو خيارهم فلا يستجاب له فتارة يمنع من الاستجابة ذنب الداعي وتارة يمنع من الاستجابة ذنب المعاصري وقد تسأل كيف الجمع بين هذه الروايات الكثيرة التي تدل على وجود شرط لإجابة الدعاء أو وجود مانع من إجابة الدعاء وبين قوله تعالى أدعوني أستجب لكم دعاء بسبب غير وعاصر ولا تزر وازرة فإن إطلاق إجابة الدعاء إطلاق الوعد بإجابة الدعاء يتنافى مع وضع الشرط ووضع المانع من إجابة الدعاء وللمفسرين فإن وهذا الذي ذكرناه الموجود في أخبارنا من وجود شروط لإجابة الدعاء ووجود موانع من إجابة الدعاء موجود أيضا في أخبار غيرنا بل إن هذا السؤال يختلج في نفس المسلم وإن لم يقف على هذه الأخبار من طرقنا ولا من طرقهم فإن المسلم يدعو الله سبحانه كثيرا ولا يستجاب له دعاؤه ولو أن كل دعاء أجيب لتناقضة الأدعية يقول الرجل مثلا اللهم لا ترزق فلانا بيتا ويقول فلانا اللهم ارزقني بيتا فكيف تستجاب دعوة هذين الداعيين فهذا سؤال يخترج بالبال سواء وقفنا على الأخبار التي فيها وجود شروط لإجابة الدعاء أو لم نقف على هذه الأخبار فيخترج في البال سؤال عن, عن وجه الوعد الإلهي المطلق بإجابة الدعاء وللمفسرين ولعلماء المسلمين في الجواب عن هذا السؤال وجوه متعددة منها ما نقله القرطبي في تفسيره إن معنى الدعاء في قوله تعالى أدعوني أستجب لكم هو أعبدوني أقبل منكم وليس المقصود بالدعاء الدعاء بمعنى الطلب ليس المقصود بالآية اطلبوا مني أعطيكم بل اعبدوني وحدوني أقبل توحيدكم وعبادتكم التوحيد ليس طلبا العبادة ليست طلبا العبادة بمعنى التضرع إلى الله سبحانه إظهار الخضوع إظهار إظهار الرقية والعبودية إبراز أني عبد لله عبدوني أي أظهر أنكم عبيد لي بالقول أو بالفعل فإن معنى العبادة إظهار الرقية وإبراز العبودية تتحقق بغير الطلب مثل الذكر أقول الله وأنا أقصد بذلك الخضوع لله سبحانه هذا عبادة الشكر أقول شكرا لله التمجيد أقول سبحان الله هذا عبادة التوحيد لا إله إلا الله كل هذه عباده وليس الطلبا من شأها أي كون هذه الألفاظ عبادة سببه أنها جميعا إبراز لعبودية له إظهار لرقية له إذا ذكرت الله من غير اعتقاد رقية له فهذا الذكر ليس عبادة الله سبحانه أمرنا أن نذكره كما نذكر آباءنا هل ذكرنا لآبائنا عبادة لهم كلا لم لأننا لا نذكرهم بقصد إظهار أننا عبيد لهم وأما ذكرنا لله فهو عبادة لم لأن ذكرنا له لإظهار أننا عبيد له وكذلك شكره أن اشكر لي ولوالديك شكرنا لوالدينا ليس عبادة لم؟ لأنه ليس بقصد إظهار أننا عبيد لهم ولكن شكرنا لله عبادة لأن شكرنا لله بقصد إظهار أننا عبيد له فذكر الله وشكره وتنجيده وتسبيحه وتهليله كل ذلك عبادة له وليس في شيء من هذا أي دعاء الوجه الأول الذي ذكروه أن عبادة الله هي المقصودة بدعائه ادعوني أي اعبدوني فلو قلت الله لم أطلب شيئا فقد امتثلت قوله تعالى ادعوني استجب لكم إذا قلت شكرا لله امتثلت قوله تعالى ادعوني استجب لكم بناء على هذا الرأي هذا هو الجواب الأول ولكنه جواب غير مرضي فإنه مخالف للروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام الجواب الثاني. وقد ذكره القرطبي أيضا في تفسيره أن الآية وإن كانت مطلقة بحسب اللفظ إلا أن إطلاقها غير مقصود المقصود بها مقيد ادعوني أستجب لكم بشرط ما هو هذا الشرط؟ قالوا بشرط المشيئة ادعوني أستجب لكم إن شئت ولكن هذا الشرق وإن لم يكن مذكورا في الآية إلا أنه مقصود وقد ذكر في آية أخرى وهي قوله تعالى قل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إنشاء فهذا الوعد مقيد معلق على المشيئة وإن لم يكن في هذه الآية مذكورا أي وإن لم يكن القيد مذكورا في هذه الآية وقد قاسوا قوله تعالى ادعوني استجب لكم بقوله تعالى وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق فإنه بحسب لفظ مطلق وإن لم يعملوا الصالحات ولكن إطلاقه غير مقصود والمقصود مقيد بصورة عمل الصالحات وقد دل عليه قوله تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهذه الإجابة أيضا إجابة غير مرضية عندنا لأنها تخالف ما جاء عن أهل البيت عليهم السلام في تفسير الآية نكتفي بهذا هذا استدراك لما ذكرناه بالأمس نحن نريد أن نذهب إلى شرح دعاء أبي حمزة الثماني هذه مقدمة نحن اضطردنا في الاستدراك سيدة قلنا إن الحديث في شرح دعايا بحمزة يقتضي منا أن نتحدث عن كل فقرة فقرة من هذا الدعاء الجليل. الفقرة الأولى إلهي لا تؤدبني بعقوبة وقلنا إن الحديث في هذه الفقرة يقتضي أن نتحدث في معنى الإلهي أولاً وفي ال... وفي معنى الإضافة للمتكلم ثانيا إلهي وفي معنى الدعاء الذي دل عليه لا منهي لا فإن هذا دعاء ثالثا وفي معنى التأديب رابعا وفي معنى العقوبة خامسا وفي معنى وفي خصوصية الإضافة إلى الله عقوبتك إلهي لا تؤذبني بعقوبتك سادسا أما معنى الإله فقد أرجعناه وأما خصوصية الإضافة فقلنا إن خصوصية الإضافة هي الاسترحام لأن الإمام عليه السلام في مقام استرحام الله سبحانه أي استدرار رحمة الله فإنه يناسب ذلك أن يضيف الله إليه أو أن يضيف نفسه إلى الله وأما معنى التأذيب فقلنا إنه بمعنى الإصلاح والتهذيب وهو مأخوذ من الأدب والمقصود به الحمل على الأدب وأما قبل التأذيب وأما الدعاء المستفاد في هذه الجملة من صيغة النهي لا تؤدبني، فهو وإن كان واردا بصيغة النهي والنهي وإن قالوا إنه يدل على الردع والزجر، إلا أن ذلك فيما إذا كان الناهي عاليا والمنهي سافلا. وأما إذا كان الناهي سافلا والمنهي عاليا فلا يسمى النهي زجرا وردعا وإنما يسمى دعاء وسؤالا فالدعاء مستفاد من صيغة لا الناهية أو من حرف لا الناهية وقد يسأل سائل وهل من الأدب مع الله سبحانه أن أقول له لا تفعل أن أدعوه بهذا الدعاء من الأدب أن أقول له افعل ولكن هل من الأدب أن أقول له يا إلهي لا تفعل هذا والجواب نعم وقد جاء هذا في القرآن الكريم كثيرا قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عن فكل هذه أدعية لصيغة لا تفعل وقال تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وقال تعالى ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة وقال سبحانه وزكريا إذ ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين وقال سبحانه وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديار فالدعاء بصيغة لا تفعل دعاء موافق للأدب والقرآن الكريم مليء من هذا الدعاء ولا مضادة فيه وأما التأديب نرجع إلى التأديب لا تؤدبني بعقوبتك فقد تكلمنا في جانب من جوانب أو في أكثر من جانب من جوانب التأديب وبقيت بعض الجوانب نشير إليها في بحثنا هذه الليلة الجانب الأول مما بقي أن التأديب بالعقوبة سنة من سنن الله سبحانه. فقد ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام إن البلاء للظالم أدب. وقلنا الأدب له معان، المعنى الثالث منها هو التعذيب والتهذيب والإصلاح. وللمؤمن امتحان. وللأنبياء درجة وللأولياء كرامة وعن الإمام الحسين عليه السلام اللهم لا تستدرجني بالإحسان ولا تؤدبني بالبلاء فقد دلت الآيات القرآنية على أن الله سبحانه يؤدب بالعقوبة قال سبحانه وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال سبحانه فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيه وقال سبحانه فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم القيامه بما اخلف الله ما وعده يعني بسبب خلفهم لوعدهم لله وقال سبحانه لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم هذه عقوبة له وقال سبحانه وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم قال موسى وقال سبحانه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون وقال سبحانه ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وقال سبحانه فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وقال سبحانه فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا وقال سبحانه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم وقال سبحانه وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كسبوا وحثك في بيان العقوبة الدنيوية على المعصية قوله سبحانه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كان يكسبون أفأمن أهل القرى أن, يأتي أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون فالعقوبات الدنيوية على المعاصي ثابتة بصريح القرآن الكريم وبالروايات الواردة من طرقنا ومن طرق غيرنا أيضا والعقوبات الدنيوية على المعاصي أنواع منها عقوبة الاستصام. وهذا قد أخبر القرآن الكريم عنه في عدة مواضع كقوم هود وقوم لوط وقوم موسى عليه السلام الذين ذهبوا معه لميقات ربه وقوم فرعون الإضافة تصح لأدنى مناسبة الذين أذرقهم الله مع فرعون فهذا من عذاب الاستئصال عقوبة الاستئصال وهذه الأمة في مأمن من عقوبة الاستئصال قال الله سبحانه وإذا قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأنطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنتي وما كان الله يعذبهم هم يستغفرون وأما غير عذاب الاستئصال من أنواع العذاب فهم ليسوا في مأمن منهم قال سبحانه ومن أظلم من من أعم ساجد الله أن يذكر في هزمه وثع في قرابها أولئك ما كان لهم أن ينفذوها إلا فائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذابا عظيم وقال سبحانه إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة فهذه الأمة غير آمنة من عكوبات الدنيا غير عذاب الاستئصال، وأعوامات الدنيا على المعاصي أنواع منها الحدود الشرعية، كحد شرب الخمر، وحد السرقة، وحد محاربة الله ورسوله، وسائر الحدود. ومنها الأمراض فإنها من العقوبات الدنيوية أيضا ومنها الفقر ومنها قسوة القلب وقد ولدت جميع هذه العقوبات في الرواية حيث أننا تأخرنا اليوم في بدء البحث. <تصفيق> فنجمل الصورة العامة للباحث، ثم بعد ذلك نذكر الشوارع والأعراض من العقوبات الدنيوية. ما هي الغاية من العقوبة الدنيوية؟ الأعراض مختلفة، ونذكر منها بعضها. الغرض الأول التذكير. فإن العبد ينسى حكم الله سبحانه أو ينسى عقاب الله سبحانه أو تلهيه الدنيا فيرتكب المعصية فيعاقبه الله في الدنيا ليذكره فيستفر العرب الأول التنكير الغرض الثاني التكثير فإن من المؤمنين من يرتكب الناس ويريد الله سبحانه أن يتوب عليه فيعاقبه في الدنيا ويكفر به عن سيئاته الغرض الثالث التطهير يحقل وإن لم يصبر العبد على ما يبتل به من المقوبة في التكفير لابد من الصبر يبتل العبد بمصيبة فيطبر عليها صبره له ثواب ثواب صبره كثارة لمقصية أما الغرض الثالث فالغرض منه هو التطهير وإن لم يصدر بل وإن كان خارجا عن دار التكليف كما هو الحال في من مات فإنه يعذب في البردخ مع, أنها مع أن البردخ ليس دار تكليف يعذب في البردخ تطهيرا له وكما يوجد وكما أن التطهير غرضاً من أغراب العقوبة في البرد فإنه أيضاً غرض من أغراب العقوبة في الدنيا الغرض الرابع التنكين وقد نصر قرآن الكريم على أن الحذية أيضا من الأغراب التي يراد أو التي تقصد بالعقوبة الدنيوية، فهل الخزي هو التنكيل أو التنكيل شيء آخر غير الخزي؟ على أي حال نحن نريد أن نفهم لا تؤدبني بعقوبتك، كل هذا الحديث تمهيد لأجل فهم معنى لا تؤدبني. عرفنا أن الله سبحانه من سننه أن يعاقب في الدنيا وأرثنا أن من أغراض اللقوبة في الدنيا التأديم بقي شيء آخر وهو أن التأديم من الأغراض التي يقصد بها المؤمن فإن الله سبحانه إذا أراد بعبدٍ خيراً فإنه ينزل به العقوبة في الدنيا ليتذكر وليتأدب فيستغفر فإذا كانت العقوبة الدنيوية رحمةً من الله سبحانه فلماذا يخشاها الإمام عليه السلام؟ هذا هو الذي نريد أن نصل إليه ونذكرك الجواب إلى يوم الغد إن شاء الله.